كان حلم عمري ألاقيك معايا وابدأ حياتي تاني من البداية حبك نداني خلالي تاني أعشق حبيبي وأحب تاني أحلى اللياني في العمر جاية خليك معايا ما انت كل الليلية قرب تعالى نبدأ هوانا ونعيش حبيبي أجمل حكاية حبيبي قرب تعالى بحبني is al ahlan nimsal fat min jarh på gir och poуд av å sigui كان حلم عمري لو حتى ليلة ويك يا غا بيقرب لعالم حبني مثل احلى ننسى اللي من درحو اسود الايام وانا جنبك حبيبي يقول لي ننسى الاحلام ننسى اللي من جرح واسوت الايام وانا جنب لنك حبيبي يقول لي احن لك انا كله بنده Thank you.